أن ترحمنا وتستجيب دعاءنا اللهم برحمتك استجب دعاءنا وبلغنا منانا ولا تقطع رجاءنا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 ja hänin nari muħalli soi, Allah humma elvisna viihil hullel, ja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 وَسَدَّدَ الْسِّنَةَ نَا وَاسْلُلُ السَّخَائِمَ صُدُورِنَا وَهَدِينَا لِأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ وَأَصْرِفْ عَنَّا سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفْ عَنَّا سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ